بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى وعليه الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضرة السابقة عن بعض الأمور المتعلقة بهذه المادة مادة الأديان والمذاهب كمدخل ضروري لفهمها. تكلمنا عن أهمية الموضوع أهم من كتبوا فيه من القدماء والمحدثين فهذه المادة أصبحت أو أضحت علما قائما بذاته يمكن أن يقال عنه علم الأديان والمذاهب وإذا اتخذ صفة المقارنات بين الأديان فإنه يسمى علم الأديان المقارنة أو علم مقارنة الأديان وهو يدرس في أغلب الجامعات العالمية. قلنا عنه أنه ضروري للإنسان المسلم بوجه عام ولدارس العلوم الإسلامية بوجه خاص، لأن دارس العلوم الإسلامية معرض للاصطدام بعقائد أخرى. وخاصه من أرباب الديانات الكبرى السماوية غير الإسلامية وربما من أرباب الديانات الوضعية ايضا بل هذا مؤكد بطبيعة الحال يصطدم بهم في الواقع المعاش أو في الشبهات التي يثيرونها حول العقيدة الإسلامية أو أن ذلك مقتضى بواقع الإسلام الذي اثار القرآن الكريم أثار باستمرار يثير قضايا حول الديانات الأخرى يناقشها نجد مزاقا لها في الآيات الكثيرة القرآنية التي تحدثت عن اليهودية أو المسيحية أو الصابئة وما إلى ذلك فمن هنا كانت أهمية وضرورة هذه المادة بالنسبة لدارس العلوم الإسلامية بشكل خاص اليوم كالسكمال لذلك المدخل الذي نحن فيه أو تعرضنا له لابد أن نثير قضية أخرى وهي عن الدين نحن ندرس الديان مذاهب ما هو الدين ما تعرفه عند العرب اللغة العربية عند المسلمين علماء المسلمين وعند المفكرين الغربيين لأن معرفة يعني التعريف ضروري كما تعلمون لضبط المصطلح، التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي لا بد منه قبل أن ندخل عالم الأديان لا بد أن تكون عندنا فكرة مبسطة فكرة موجزة عن الدين أي, أي علم من العلوم نحن ندرسه لا بد أن تكون لدينا فكرة عن تعريف هذا العلم أو عن تعريف المادة التي نحن نتناولها أي باحث فلذلك وجدت من الضروري أن أقدم بهذا المدخل عن تعريف الدين. نحن هنا تكلمنا عن وضعنا عنوانا هو التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي وبين اللغة والاصطلاح كما تعلمون فروق قد يكون الموضوع ماده معينه اصلها في اللغه شيء لكنها اتخذت في الواقع شيئا اخر وصار مصطلحا لعلم ربما يربطه باللغه بالاصل اللغوي خيط رفيع جدا او حتى ذلك الخيط ربما ينقطع وليس بالضرورة أن الأصل اللغوي دائما يدل على المعنى الذي ذهب مصطلحا بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للدين ربما نجد أوجه شبه وأوجه اختلاف هنالك أصول لغوية طغت على معاني أخرى للدين في اللغة لأنها تناقض ربما المعنى الذي نريد يعني هذا في مجال الفكر الاسلامي كثير نجد مصطلح المعتزله مثلا اعتزل الرجل قوما فارقهم اعتزلهم لكن نعم ربما المعتزله اصلا نشات من القصه المشهوره بين الواصل بن عطاء والحسن البصري حينما جاء شخص يسأل الحسن البصري عن ما حكم مرتكب الكبيرة سأله قال له ما حكم مرتكب الكبيرة فإن أناسا من الخوارج قالوا أنه كافر ويلقى في النار وقوم من المرجئه قالوا أنه مؤمن حتى يلاقي ربه فهو يتكفل ماذا يجزي مؤمن حتى يلاقي ربه المرجع يرجئون سموا مرجئه لأنهم يرجئون الأحكام إلى رب العباد في يوم القيامه فلا يجوز الحكم على الناس الآن فأطرق الحسن ليجيب قبل أن يجيب على السؤال أطرق إطرافا ليجيب فكان واصل من تلامذته كان يجلس جنبه تحت حلقة الدرس في الجامع فقال هو لا مؤمن ولا كافر ولكن في منزلة بين المنزلتين فذهبت صار هذا المنزل بين المنزلتين أصل من أصول معتزلة ثم ذهب واصل اعتزل الحسن وذهب إلى عمود آخر في الجامع كانوا يجلسون جنب عمود وهذه متعارفة في الدراسات المسجديه القديمة وحتى الآن ربما موجودة جاء الى عمود يدرس ويشرح رايه فقال الحسن البصري اعتزلنا واصر فسمي واصحابه المعتزله فكلمه اعتزل يعني اللغوي لغويا يدل اصلها اللغوي هذا لكن لما نقول معتزله جماعة لا تطلق على اي جماعه يعتزلون قوما المعتزله اصبح مصطلح يدل على فرقه وعلى مذهب قائم بذاته مذهب كلامي له أصوله الاعتقادية الأصول الخمسة اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر والوعد والوعيد والأمر بالمعروف النهي عن المنكر خمس أصول فصلها القاضي عبد الجبار في كتاب كبير ضخم اسمه شرح الأصول الخمسة فحينما نقول معتزلا لا تطلق على أي قوم ومعتزلو لا كمصطلح صار يعني جماعة من الفرقة ومذهب كلامي له أصوله الاعتقادية وله آرائه ربما في جوانب الفكر الأخرى وقل مثل ذلك بالنسبة للمهاجرين وبالنسبة للأنصار وبالنسبة للشيعة وبالنسبة لغيرها من المصطلحات فلذلك هنا ستجدون هذه الفرق في اللغة تعريف الدين في اللغة التعريف اللغوي لو رجعنا إلى أمهات القواميس العربية نأخذ مثلا الفيروس أبادي في قاموسه الشهير القاموس المحيط ماذا يعرف الدين يقول الدين هو الجزاء والإسلام والعادة والعبادة والقهر والغلبة قبل ذلك والمواظب من بعد العباده يقول بعد العباده والمواظب من الامطار او اللين منها شوف هذا المعنى اين مفهوم الدين في في اللغه هنالك يطلق على المواظب من الامطار او اللين منها والطاعه والذل والداء والحساب الطاعة ربما هذا من المعاني الهامه التي يعني هي غلبت على معنى موضوع الدين أصبحت أقرب إلى معنى الدين أيضا قلنا والطاعه والذل والداء والحساب والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك والحكم والسيرة والتدبير والتوحيد واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به عز وجل به اسم لجميع ما يتعبد به الله عز وجل هذا ايضا من اهم المعاني التي غلبت يعني اصبحت ملتصقة بمعنى شوف يعني مفهوم الدين تصغت ببعض معاني اللغة وبعاني الأخرى درست ذهبت أينما صار الدين مصطلحا والملة أيضا الملة من معاني الدين والورع والمعصية والإكراه والحال والقضاء لاحظوا بعض المعاني ينقض بعضها بعضا متعارضة كيف يكون الطاعة والمعصية يطلق على الاثنين لكن شيئا فشيئا أصبح الدين في المصطلح هو الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى هذا في فأهم ما يمكن أن نأخذه من هذا التعريف هو أن الدين هو الطاعة هو اسم لجميع ما يتعبد به الله عز وجل وأيضا الملة الورع في المصباح المنير للفيومي في المصباح المنير نجد أن الدين عنده هو تعبد يختصر هو ربما يعني هذا القاموس مختصر موجز قاموس جميل انصح انصح اي طالب بان يكون عنده هذا القاموس ملخص وموجز ومفيد يعني فيه كثير من الاحيان ربما وافي هنا اختصر القضيه قال الدين هو التعبد المنجد من المعاجم الحديثه يرى أو تقريبا نفس ما ورد في القاموس المحيط يقول الدين هو الطاعة والمعصية والورع واسم لجميع ما يعبد به الله والملة والمذهب والسيره والعادة والحال والشأن والإكراه والقهر والغلبة ايضا معاني تجد معاني ربما متضاربه تنافضة لكن الذي غلب هو المعنى معنى العباده اسم لجميع ما يعبد او ما يتعبد به الله ومعنى المله او المذهب هذا المدخل اللغوي طبعا كيف هو البدايه بدايه لغويه لكن بعد ذلك في الاصطلاح يسود احد المعاني التي هي موجوده في اللغه نلاحظ في التعريف الاصطلاحي من التعريف اللغوي ننتقل الى التعريف الاصطلاحي هنا ننظر الى الدين وتعريفاته كمصطلح هناك كتب المصطلحات كتب المصطلحات العربية عند المسلمين كتب هامة جدا وضرورية لدارس العلوم الإسلامية ودائما أنا لا أمل من التكرار ومن الطلب أن تكون لطالب الشريعة أو دارس العلوم الإسلامية بوجه عام هذه كتب المصطلحات من الضروري لان اعتنى بها المسلمون عنايه فائقه علماءهم مصطلحات الفقه مصطلحات الاصول مصطلحات العقائد مصطلحات المنطق مصطلحات اللغه النحو الصرف البلاغة فمن اهم الكتب المصطلحات هو كتاب التعريفات للجرجاني الجرجاني يعني هو متكلم وبارع له كتاب اسمه شرف المواقف هذا في علم الكلام المواقف هو لعضد الدين الإيجي لعضد الدين الإيجي المواقف له شرح المواقف شرحها شرح كبير جدا مطول في عدة مجلدات في عدة مجلدات شرحها شرحا هاما ويعتبر من أهم المراجع القديمة في العقائد وعلم الكلام له هذا الكتاب التعريفات كتاب صغير فيه نخبة جيدة من المصطلحات في العلوم العربية والإسلامية يعرف يعرف الدين يقول فيقول الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول تعريف مركز ودقيق وضع إلهي وضع الله سبحانه وتعالى يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول الرسول يدعو يبلغ شريعة رسالة معينة فهي الدين دعوة لهؤلاء للناس لأولي الألباب طبعا يدعو أصحاب العقول لاحظوا هنا أيضا هنا الاحتراز دائما الخطاب القرآني كان لقوم يعقلون وقوم يتفكرون ولأولي الألباب فهو يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول و يقارن هنا مقارنه دقيقه بين الدين والمله والمذهب الدين والمله والمذهب نفس الجرجان فيقول الدين والملة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار في الجوهر في الحقيقة في الواقع في في في حقيقتهما في هوية متحدان بالذات في الحقيقة الذاتية لكن بالاعتبار باعتبارهما في الواقع مختلفان فإن الشريعة من حيث أنها تطاع تسمى دينا الشريعه من حيث انها تطاع تسمى دينا ومن حيث انها تجمع تسمى مله هنالك في الاول في يعني يقول هم متحدان بالذات لكن بالاعتبار باعتبارهما في الواقع مختلفان ف من حيث الطاعه الشريعه من حيث مفهوم الطاعه الذي ورد في التعريف اللغوي من حيث انها تطاع من حيث ان الشريعه يجب اطاعتها تسمى دينا ومن حيث انها تجمع تجمع الناس على تلك الطاعه تسمى مله ومن حيث انها يرجع اليها تسمى مذهب مذهبا فطاعة الشريعة هي الدين جمع الاجتماع الناس على تلك الطاعة تسمى ملة الرجوع إليها تسمى مذهب فهنا تفرق دقيقة بين هذه المفاهيم الثلاثة التي تدل في الحقيقة في الذات على معنى واحد لكن بالاعتبار انها تختلف بعض الشيء لكن الفارابي ابو نصر نصر الفارابي الفيلسوف المعروف كتب كتابا اسمه كتاب الملة حققه استادنا الدكتور محسن مهدي استاد الفلسفة الإسلامية بجامعة هارفارد وحققه نصوصا هامة للفارابي مثل كتاب الحروف وكتاب الألفاظ المستعملة في المنطق وكتبا أخرى منها هذا الكتاب كتاب الملة فيه يستعرض الفارابي قبل طبعا الفارابي اسبق من الجرجاني الفارابي في القرن توفي يعني عاش بين القرن الثالث والرابع الهجري قبل قرنين على الاقل من الجرجاني في القرن السادس الجرجاني فيقول في ان الدين والمله يكادان ان يكونا معنيين مترادفين يعني تقريبا يكاد هذا ال... يكاد الدين والمله ان يكونا معنى واحد مترادفين والترادف كما تعلمون في المنطق هو اتفاق اللفظين في الدلاله على معنى واحد او اكثر يعني يختلفان لفظا لكنهما يتفقان في المعنى مثل كما نقول إنسان وبشر إنسان وبشر هما معنوا يعني مختلفان في اللفظ متفقان في الدلالة الدلالة واحدة فالفارابي يقول الدين والملة يكادان أن يكون مترادفين وتعرفون الترادف في المنطقة فيعني من هنا كان الملة هي الدين وفعلا نجد حتى الفارابي هو قال يكادان مع جزم لم يجزم ونحن رأينا في المعنى اللغوي لاحظنا في المعنى اللغوي أن الدين يعني أحد معاني هي الملة كما ورد في الفيروس أبادي في القاموس وغيره من كتب اللغة أوردت أن من معاني الدين الملة ولذلك علماء المسلمين نحن لاحظنا أو ردنا بعض كتاب مثلا ابن حزم الفصل في الملل والنحل أو في الملل والأهواء والنحل وكتاب الملل والنحل للشهر الثاني فهم يقسمون الناس إلى ذوي ديانات وملل وذوي أهواء ونحل يعني اللي اصحاب الدين أصحاب الدين والملل فملل هي هي الدين ويقسم يعني كأنه ناس مؤمنين أصحاب ديانات وملل ديانات سماوية وذوي أهواء ونحل استدراجا ل واستكمالا لمفهوم التعريف اللغوي للدين نلاحظ من المحدثين العلامة السيد العسكري في كتابه قيام الأئمة باحياء السنة يقول الدين في اللغة هو الطاعة والجزاء يعرف الدين يقول الدين لغة هو الطاعة والجزاء وفي المصطلح الإسلامي الشريعة في المصطلح الإسلامي الشريعة وفي وذلك معنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام لنا الدين عند الله الإسلام فالدين هو الشريعة كما ذهب السيد العسكري هنالك تعريف للمصطلح مصطلح الدين ورد في المعجم الفلسفي وقيمة هذا المعجم أنه أصدرته هيئة يمكن أن تكون يعني من الهيئات الهامة في تكون مرجعا هي مجمع اللغة العربية في القاهرة في مصر الذي يضم نخبة من خيرة علماء اللغة العربية من العربي والمسلمين أو المستعربين يقول الدين مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة معينة يسد حاجة الفرد والمجتمع على السواء أساسه الوجدان وللعقل مجال فيه إذن هو مجموعة اعتقادات وعبادات مقدسة لها طابع التقديس الدين يقوم على العقيدة وعلى العبادة هذه لا تجدها في, في يعني أي تجمع أي فكرة أخرى حتى تنظيمات تنظيمات سياسية ما فيها عبادة ليس فيها عبادة لكن العبادة ما يميز الدين نحن نتكلم هنا عن الدين بوجه عام بإذنان نعطي تعريفا للدين وأشرنا بوجه خاص ماذا يعني إن الدين عند الله الإسلام فهو بوجه عام كما يعرفه أصحاب المجمع اللغة مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة يجد الإنسان حينما يؤمن بهذه المعتقدات أو هذه العبادات أن هذه العبادات لها طابع قدسي شيء مقدس وهذا ما يشعر به أرباب الديانات تؤمن بها جماعة معينة لا بد أن هذا الدين له جماعة يؤمنون بهذه العبادات هذه النزة هذه خصلة الصفة الأخرى ماذا أنه يسد حاجة الفرد والمجتمع دائما الدين يلبي حاجات فردية وحاجات ماذا اجتماعية فهو يسد حاجة الفرد والمجتمع على السواء وربما يعني هذا تعميم، لكن يعني بعض الديانات لها الطابع الفردي أكثر من الطابع الاجتماعي. يعني مثل المسيحية. يعني يبقى الدين هو علاقة فردية بين بين الإنسان. هذا ليس بالضرورة ينطبق على الدين بوجه عام. الطابع الاجتماعي في الإسلام أكثر. قال إن الإسلام يلبي حاجة الفرد وحاجة المجتمع، فهنالك يعني عبادات ذات طابع اجتماعي، صلاة الجماعة، الحج، صلاة الجمعة لها طابع التفضيل، وكثير من القضايا الاجتماعية ناهيك عن أمور الحياة السياسية والاقتصادية التي للإسلام فيها دخل. فليس بالضرورة أن كل الأديان هي تلبي حاجة الفرد والمجتمع المسيحية نعم تلبي ربما حاجة الفرد بالصورة التي تراها لكنها ليست بالضرورة تلبي حاجة المجتمع ثم يقول أن أساس الدين أساسه الوجدان وللعقل مجال فيه وربما أضح خط تحت هذه الكلمة أساسه الوجدان وللعقل مجال فيه يريدون أن يقولوا أن الدين أساسه, أساسه الشعور العاطفة الوجدان لكن للعقل فيه دخل فيه مجال فكأنهم ضيقوا من مساحة العقل لاحقوا هنا وقارنوا بتعريف الجرجاني يعني تعريف اللغويين هنا مجمع اللغة العربية في القاهرة وتعريف الجرجاني الذي ذهب أن الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إلهي يدعو أصحاب العقول فالعقل أساسي وإنس الأساس هو الوجدان فقط نعم الدين إيمان وقلب وعاطفه وشعور فيه لكن الدين ايضا يعني اياته من الذي وما يعقلها الا العاقلون الخطاب القراني كان دائما الى قوم يتفكرون وقوم يعقلون واولي الولي الالباب وكانت الدعوه القرانيه دائما القرآن يدعونا إلى أن نقرنا أقوالنا بالبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين البرهان ضروري إذن فليس يعني الذي ي... لما يقول يقولون أن أساسه... أساسه الوجدان وللعقل فيه مجال أو مجال فيه فكأنهم ضيقوا كثيرا من مساحة العقل غلبوا الشعور أو العاطفة وجعلوها أساس الدين وأعتقد أن تعريف الجرجاني أدق وأكثر انسجاما مع الحقيقة مع حقيقة الدين وحقيقة الإسلام اللهم إلا أنهم يقصدون الديانات الأخرى لأن فيها جانب خرافي كبير وجانب اسطوري كما سيتضح اليهودية والمسيحية أكثرها تقوم على أساس الوجدان والعاطفة وإذا كان للعقل فالعقل مساحته يعني ضيقة جدا لكن هذا لا ينسجم مع الإسلام على سبيل المثال هذه أهم التعريفات التي يعني ذكرناها بالنسبة للدين عند علم في اللغة وعند علماء المسلمين التعريف الاصطلاحي هذا عند علماء المسلمين وسنتناول الدين عند المفكرين الغربيين ما الذي يعني الدين عند المفكرين المحدثين في الغرب فحتى نستكمل الصورة عند مفكري المسلمين وعند المفكرين الغربيين لنرى ما هو الدين عند عندهم لعل الصورة تكون تكاملية حتى ننطلق بعد ذلك لدراسة الديانات بتفاصيلها وبعقائدها وفرقها وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته